وَتَرَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقُيَامَةَ ظالِمِينَ فِي عَذَابٍ قِيم وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن نَّاصِرِينَ İstecibi li rabbikum min qabli an ya'ti yaumun laa muraddalehu ma lakum min mal'a in yawma ma min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 Allah mülkü ve alr yehluk ma yeha yehbli ve yehbli ma yeha zkkur avy zevjhum ve inath ve yegal إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أَوْ من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم